ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا شَطْرَهُ شطره ليلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم وخشوني ولئتم منعمتي عليكم ولعلكم تهتدون